إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمنوا